بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان مبدئ على الاستدلال. بأن من أدرك المشعار فقد أدرك الحج وصلنا للإرادة الخامس ما ذكره النراقيق في مستنده ومحصله أن الروايات تنزيل الحج الناقص منزلك الكامل وليست في مقام تتميم الحج من سائر الجهات حتى الجهات التي لا ربط لها بنقص الحاج وفي محل الكلام وهو من حج صبيا فبلغ قبل المشعار يوجد مانعان من اجزاء حجه المانع الاول انه احرم للحاج صبيا وهذا مقتباه نقص قيد البلوغ والمانع التاجي أنه لم يأتي بعمرة التمت لأنه أتى بها صبيا، فوجودها كعدمها، فبالنسبة للمانع الأول. يمكن أن يتمسك بقوله عليه السلام من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج لأنه حصل منه نقص في نفس الحج حيث احرم وهو صبي واما بالنسبه للمانع الثاني فلا يمكن دفعه رواية من أدرى لأن الرواية إنما تعالج النقص إذا كان في الحج ونقص عمره التمتع فليس نقصا في اجزاء الحج اذن فهو خارج عن مفاد الروايه والنتيجة أنه لا يصح التمسك بقاعدة من أدراك لإثبات صحة حج الصبي بلاشكال حجه على نقص خارج عن اجزاء الحاج وقد اجيب عن اشكال النراقيل بأن ظاهر معتبرت جميل ابن دراج حديث ثمانية باب ثلاثة وعشرين من أبواب الوقوف بالمشعر 23 قلت عن نبي عبد الله عليه السلام من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج ومن ادرك عرفه قبل زوال الشمس فقد ادرك المتعه فيدعى أننا لو خلينا والفقرة لا من الرواية لا ورد إشكال نراقي ولكن بقرينه المقابله بين الفقرتين المستفاد عرفا من قوله فقد أدرك الحج يعني انقلاب حجه لحج الإفراد. فمن أدرك المشعار صح حجه ولكن ينقلب الى حج الافراد وهذا يعني صحه الاستدلال بمقتضى اطلاق الروايات لمحل الكلام فإن الصبي وان لم يأتي بعمره التمتع بالغان إلا أن نقص عمرك التمتع إنما يستلزم بطلان التمتع لا بطلان أصل الحاج فلا مانع حينئهن من اندراجه تحت اطلاق الروايات من ادرك المشعر فقد ادرك الحاج يرد في العمرة بالحاج فيصبح الحاج تماما <تصفيق> العمرة بعدها ليكون قبلها يعني؟ في بعد الحج سحشتناش يعني على بعض لبعض النتائج أو الذين لا يتعضل عليهم من يأتي بالعمرة قبل الحج فإنهم على مية <تصفيق> الحكم من لا يعترض. ما لا تضيقها ورد في الحادث. <تصفيق> <تصفيق> نعم. إذا لم يكن هذا. قب لما. عمرة التمتع إنما سمي بحج التمتع لأنه يحتبس بالعمرة إلى الحج. لا يخرجوا عن القاعدة إلا بمغلال ما دل عليها الدليل لا لأنه صح عملهم هنا بناء على أنهم قريب من يعني يعني كأنه البلود يعني أنهم متلبس البلود يعني مو قريب لو فرضنا ابن عشر سنين ماذا تقولون ابن عشر سنين راح تلق اه ها. اه اه اه اه اه اه اه اه اه بل <اللب يا> <تصفيق> ما سرع جواب يا هو جواب لا أطلعه. هالشكل انا افرح جواب خلص. ولكن قد يتأمل في هذا الجواب بمنع صحه استناد إلى الفقرة الثانية وهي من أدرك عرفه أدرك المتعة وذلك للخدشة فيها سنداً ودلالةً أما سنداً فلأن مناط الحجيه بنظر قاصر فاتر ما هو الوثوق وليس خبر الثقه فلا بد من تحقيق الوثوق بصدور هذه الفقره عن المعصوم عليه السلام والملاحظ في المقام ان سائر الروايات الوارده في الباب خاليه عن هذه الفقرة فمعتبرة ابن الفضيل حديث ثلاثة ومعتبرة ابن المغيرة حديث ستة ومعتبرتي ومعتبرتي جميل ايضا نفسه ابن دراج بحسب نقل كليني والشيخ والصدوق. ومعتبرته ابن كام حديث عشرة هل كنا حديث كام بالسابق تسعة مو مادل مادل مادل مادل مادل ستة حديث قلنا مادل مادل مادل من المغيرة من المغيرة جميل وبعدين جميل تسعة. وبعدين معتبرة هشام عشرة، ومعتبرة إسحاق بن عمار أحد عشر، ألي؟ اثنين. آه جميل اثنين. نعم نعم. كم معتبر إسحاق؟ دواحد عشر. مقابل الصدوق واختص بنقل هذه الزياده في معتبرة جميل الصدوق حديث ثمانيه قال الصدوق في العلال الذي افتي به واعتمده في هذا المعنى يعني في هذه المساله ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عماءة عن جميل عن أبي عبد الله المصدر في العلال أربعمائة وخمسين صفحة أربعمائة وخمسين حديث واحد فإذا اختص الصدوق بنقل هذه الفقرات، فالوجه في حجيتها أحد طريقين، الأول. ان يقال بان هذه الفقراء خبر مستقل والخبر المستقل موضوع مستقل للحجيات فتشمله الادله ولكن هذا الطريق محل تامل لان تفكيك العرف بين فقرات الرواية الواحدة بحلك لفقرة خبرا مستقلا من حيث الحجيات انما يتم اذا لم تكن الفقر مؤثره في معنى بقيه الفقرات واما لو كان ثبوتها موجبا لتغير المعنى عن حاله عدمها فإننا لا نحرز اذا بناء العرف على جعلها خبرا مستقلان الطريق الثاني ان يقال اذا دار الامر بين النقيصه والزياده فالاصل عدم الزياده ومقتضى هذا الاصل حجيه هذه الزياده وفيه. يعني إما أن الكليني نقص أو أن الصدوق زاد. الأصل عدم الزيادة. يعني الصدوق ما زاد. يعني هذه من الروايات. عن أن قال لا في الرواية. وفيه مفكر لا بان من شع تقديم اطاله عدم الزياده على عدم النقيصات إما من عقلائي عقلائيون أو مندانيون فإن كان عقلائيا فلا نرى في عالم العقلاء مرجحا من هذا القبيل بحيث إذا شكوا في خبر بين الزيادة والنقص قدموا الزيادة وإن كان المنشأ سجِر وما أدري هذا نص هذاك المنشئ وجداني هذاك هذا ما يموّن على القلادة وإن الماء وجدانيا بمعنى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة ابعدوا عن احتمال الغفله في طرف النقيصات فان هذا المنشا غايته الظن بصدور الزياده لا الوثوق بها والظن ليس مناطا للحجيات العقلاء عندما يرون اجزاء عدم لا العقلاء لاحظوا شيخنا عندما نقول بان اصاله عدم الزياده اصل عقلائي معناه انهم يقدمون الزياده على النقيصه في تمام الموارد بينما اذا قلنا منشا وجداني يختص بموارد احتمال الغفله يعني قطعا هو غافل لكن هل غفله في النقيصه او غفلة في الزياده نقول غفله في النقيصه ما غفله الزياده فالمنشا الوجداني يختص بموارد احتمال الغفله بينما المنشا العقلائي يحقق اصلا في تمام موارد سواء كان من موارد احتمال الغفله او من غيرها هذا الذي نقول مدافع <تصفيق> الى ان الكليني أضبط من الصدوق فاذا الكليني ينقل عن جميل من دون الزيادة والصدوق ينقر عنه مع الزيادة فالترجيح للكليني فهو أخبر بالمتون بل ما أطلع. لا لا احنا مقابل المرجح ده احنا ما رج استدل بمقابل ما رجح هو ومرجح لكن لا يستدل إلا في الحديث شيخنا الصناعة وين وين واحد يعبر لل للمسألة هو رجح بهذا ذا ذا عدم زيادة طيب مقابل هذا المرجح مرجحان هذا هذا لم تقبل ظلنا فلا نرد بالظلام نرد ب بوثوق هنا وبقريب طب أنا كل لو تم هذا المرجح فهو مقابل بمرجح اخر هذا كاف في المناقشة من ريش دليل خصوصا وان تصرفات الصدوق في النصوص محل ريبه كما اشار لذلك صاحب المستدرك في الخاتمه وقد لوحظ عليه في عدة موارد التصرف في النص بجعل ما يفهم من معنى النص في النص نفسه. فلاحظوا. ما تعرض إليه السيد الخوي معجم في ترجمة محمد ابن علي عن ترجمة الصدوق محمد ابن علي ابن بابوئي حيث نقل الصدوق في كتابه التوحيد عن شيخه الدقاق عن الكلين في الكافي في الأصول رواية في باب رؤية الله وتصرف في الروايات بما ينسجم عمسلك الامانيات العدليات في باب التوحيد مع ان نقل الكليني في الكافي خال عن هذا التصرف واحتمال ان هذا التصرف من شيحه الدقاق بعيد لأن الكافي كان مشهورا في زمان الصدوق فكان رجوع الصدوق إليه للتأكد من مطابقة ما نقل مع الكافي أمرا ميسورا اذا لا كانت كافي نسخ مشهورة بعد ما كان أنه نسخ متعددة. الكتب المشهورة ككتاب الكافي وكتاب حريز كانت لها نسخة مشهوره بين الاصحاب يتعاملون بها في الأزمنة. عن نعم. أو عن الكافي غير الكافي عن الكليني لا كافي لا كافي نقل عن كافي مو نقل عن الكليني الكلين؟ بل ينقلها عن الكافي عن الدقيق عن الكافي مو عن الكليني. إذا لم يحتمل أن هناك خلل لماذا يراجع؟ أنا قلها عن شيء ولم يحتمل أن هناك خلل بينها وبين صدقها. أنا قلها كما أنا قل شيء. لا يحتمل في الصدوق هذا المدقق المحدث الذي. يسجل ملاحظات على الكافي في كتابه من لا يحضره الفقيه أنه في هذا المورد الكافي بين يديه وما يقول في هذا المورد نعم ما نقله الكافي مشتبه صحيح وما نقله شيخنا الدقاء وهذه النسخة في الكافي غير النسخة التي وصلت إليه هذا لا يحتاج صدوق سيرته على هذا سيرته على ملاحظة الكافي في أثناء النقل ما معنى في هذه الرواية ذكر الرواية من دون أن يشير الى اختلاف نقله عن نقل الكليني ونوع رواية التواصل رواية لا نريد ان نقول بعد بها تكثر ما يفهمه الصدوك في بعض الروايات يعني يجعله مثلا في ذاية الرواية بحيث يفهم انه من الرواية في هذه الرواية يعني غير مفهم انه من الفقرة الاولى ما هو من الفقرة الحسامية هل يفهم ان الادرك الحج يعني ادرك اصلا الحج لا إدراك حج التمتع هل يقعون هذه الفقرة أنا في ذلك الجوائي هل لي؟ الآن إنسان إذا قرأ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ألا يتبادر لذهنه أنه لعل المقصود إدراك أصل الحج لا إدراك حج التمتع من أدرك المشعر فقد أدرك الحج يعني أدرك أصل الحج لأنه أدرك حج التمتع <تصفيق> فورب بقوله بأنه إذا أدرك عرف أدرك حج التمتع وأما إذا لم يدرك عرف فهو أدرك أصل الحج. داري الشرح للرواية من أجل الصدوق هذا التصرف الكبير لا لأنكم لا لم لم لا. تطلعوا على تصرفه قلنا في المكان الذي يفهم ولكن هذا بعيد أن يفهم لماذا لا يفهم ؟ بطروح الأستاذ شوي خنام طريقة المتعة طريقة الرواية إماعات من أدرى أن المقصود بها إدراك أصل الحج لا إدراك حج التمتع أن الإمام غير ناظر لإدراك حج التمتع ناظر لإدراك أصل الحج <تصفيق> ولهذا ان تتلاح <تصفيق> بعضارة قال الذي افتي به واعتمده يعني هو يريد ان يقول بان الرواية ناظرة الى ذلك الى ادراك اصل الحج وليست ناظرة الى جنوه الى ادراك حج التمتر فايد كلامه لماذا قال بما نقله شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يعني <تصفيق> اللم يكن معذورا ان هو خد في معذور ما مشكله في المعذور كلام احنا معذورين لولا على شيء اكثر شيخنا هو معذور شيء وإحنا معذورين شيء ها ها نحن مفعل من يخالف ما نشتغل فيه نحن الآن نتكلم عن شغلنا إحنا هو كان في شغله معذورا هو كان صدوق بعد من علماء الطائفة لكن إحنا معذورين في الاعتماد عليها فقرر معذورين نحن نقول لا يقع لنا الوثوق مع أن هذه الفقرة قد خلت عنها روايات الباب إلا ما رواه الصدوق في العلال لا يحصل لنا الوثوق بصدورها عن معصوم، فلا يمكننا أن نبني عليها إحنا هكذا نقول هو معذور معذور أمام الله رواه في الفقية لا ما رواه في الفقيه. العجيب هو آجة أنه في الفقيه ينقل للرواية ما يروي الزيادة في العلال ينقل للرواية ويروي الزيادة هو في الفقيه ما روى الزيادة. هذا قلت أنا بحسب نقل ليش أنا ذكرت اسمه؟ بحسب نقل الشيخ والكليني والصدوق لرواية جميع الصدوق في الفقيه ما موجود هذه الزيادة. ولكن في العلل يذكر هذه الزيادة. باب الاحتمال موجوده ما يحصل لنا الوثوق؟ ها في <تصفيق> عدم الوثوق يعني؟ <تصفيق> <ما>. <تصفيق> <تصفيق> فحين إذن نرجع إلى أصل المطلب وهو أن تشكيك النراقي في محله أي أنه لا يصح الاستدلال برواية من أدرك لإثبات هذا لإثبات أن من بلغ قبل المشعر أجزأ حجه عن حجة الإسلام المناقشة السادسة مناقشة من من دلالة, دلالة, دلالة نسيت الدلالة آه وأما الدلاله عفوان وأما الدلاله قد احتمل البعض بأن الفقرات على تقدير تسليمها فهي قرينه على أن الإدراك في الفقرة الأولى إدراك للثواب لا إدراك للحاج يعني من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك ثواب الحاج وإلا هو ما أدرك الحاج ومن أدرك عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرك ال... متعاه يعني ادرك الحاج فمقتضى المقابله ان المراد بالادراك في الفقرة الاولى ادراك الثواب لا ادراك اصل الحاج خصوصا مع ورود مع ورود التعبير بذلك وإرادة الثواب في مرسل ابن أبي عمير حديث سبعة باب ثلاثة وعشرين عن أبي عبد الله عليه السلام أتدري لما جعل المقام ثلاثه بمنا؟ يعني ليلة 11 و 12 و 13 أتدري لما جعل المقام ثلاثه بمنا؟ قلت لا أي شيء جعلت في يعني ليش قال من أدرك شيئا فقد أدرك الحاج من أدرك إحدى الليالي فقد أدرك الحاج ومن الواضح أن الإدراك في المقام بمعنى إدراك ثواب لا إدراك نفس الحاج ولو تم هذا الاحتمال لسقطت هذه الرواية عن الاستدلال ولكنه خلاف الظاهر. فان ظاهره بيان التنزيل اي تنزيل الحج الناقص منزله الحامل ياتي الكلام في البقيه